عباد الله مازلنا نواصل حديثنا عن تلك ا ل أ ح د ا ث ا ل ص ح ا ب ي ة في ت ت م ة س ي ر ة الراشدين عند إ م ا م ن ا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ولقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة على تمام م ع ر ك ة الجمل والتي آ ل م ت وشغلت المسلمين منذ ذلك الزمن إ ل ى أ ي ا م ن ا هذه والذي أ ر د ن ا أ ن نصل إ ل ي ه هو س ل ا م ة ع ق ي د ة كل مسلم فينا ب أ ن لا يعتقد السوء والنقص و ا ل ت ب ا ف ر على الدنيا أ ن ه ا ص ف ة من صفات أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت بغيتهم الحق واجتهدوا فمن اجتهد و أ ص ا ب فله أ ج ر ي ن ومن اجتهد و أ خ ط أ فله أ ج ر إ ذ ن فكلهم م أ ج و ر و ن غير م ا ذ و ر ي ن و م ع ر ك ة الجمل هذه اصطنع حولها أ ع د ا ء المسلمين أ و ل ا ً والغلاه من المسلمين ثانيا ً أ س ا ط ي ر و أ ح ا د ي ث ه ليس لها أ س ا س من ا ل ص ح ة فمن عجب أ ن ي س أ ل ن ي بعضكم أن أ ي س لم ن ي ب ع ض ك لم تتطرق يا ف ض ي ل ة الشيخ مع أ ن ا ل خ ط ب ة كانت ط و ي ل ة وكنا ننتظر أ ن تبين لنا معنى ك ل م ة الجمل ا ل أ د ب ومياه الحواب وهذه م ع ر ك ة الجمل و ل أ ج ل ه ا سميت م ع ر ك ة الجمل لا أ د ر ي ماذا أ ق و ل وقد أ ن ض ي ن ا في هذا المسجد ثلاث سنوات ونحن نعزف على هذا الوتر ونقول لن ن أ ت ي لكم في هذه ا ل أ ح د ا ث إ ل ا بما ثبت وصح ف إ ذ ا قررناه على المنبر فهو الصحيح و أ م ا الدس و أ م ا التلوين والتغيير والافتراء فلن نتناوله حتى لا نضيع به وقتا ً وهدفنا أ ن نغسل أ ذ ه ا ن المسلمين من تلك الشوائب التي علقت بها وما خبر الجبل ا ل أ د ب ومياه الحوئب إ ل ا أ ع ظ م ف ر ي ة على أ ص ح ا ب رسول الله وعلى المسلمين و إ ل ي ك نص ذلك من مراجعه وتحقيق الحديث شاع بين المسلمين واشتهر أ ن هنالك حديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما أ ق و ل اشتهر لا أ ع ن ي حديثا مشهور الذي هو بعد المتواتر و أ ع ل ى من د ر ج ة الاحد لا أ ر ج و أن ن ع ي ما نفهم وما اختصر واتي بالصحيح إ ل ا لما قلت يوما واسمحولي بتكراري أ ن ي أ خ ا ط ب ش ر ي ح ة م م ي ز ة في هذا المجتمع ذات علم وعقول ن ا ض ج ة من السهل أ ن يصل إ ل ى أ ذ ه ا ن ه ا ما أ ر ي د لا م ج ا م ل مجاملة ف أ ن ا اعتز و أ ف ت خ ر ب ن و ع ي ة المصلين في هذا المسجد ولكن ا ل أ ف ه ا م متفاوته فكون إ ن س ا ن أ ع ج م عليه الخبر أ و استعصى عليه الفهم لا يعني أ ن ي المز الجميع في هذا اليوم فعندما نختصر ر و ا ي ة غير ص ح ي ح ة يعني أ ن ن ا لا نقول بها م س أ ل ة المشهور عند الناس ليس الحديث المشهور أ ي اشتهر على ا ل س ن ة الناس وشاع ب أ ن النبي قال يوماً ل أ ز و ا ج ه وهن في بيت ع ا ئ ش ة أ ي ت كن ص ا ح ب ة الجمل ا ل أ د ب التي تنبحها كلاب الحواب هذا ما اشتهر بين الناس ليس له في كتب الحديث أ س ا س لم يقل النبي ذلك ل أ ز و ا ج ه أ ب د ا ولو كنا نعني بالروايات ا ل ض ع ي ف ة كما يقول صاحب هذا الكتاب وكم سررت حين وقعت على مرادي فيه و أ ش ر ت إ ل ي ه في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة العواصم من القواصم ا ل ع و ا ص م من ا ل ق و ا ص م ت أ ل ي ف القاضي أ ب ي بكر بن العربي وجدته و ك أ ن ه يملي ما في عقلي في سطوره يقول لا نعني بالروايات ا ل ض ع ي ف ة ولو كنا نعنى بها ونهتم ل أ و ر د ن ا في م ع ا ر ض ة هذا الخبر خبر الجمل ا ل أ د ب ومياه الحواب ر و ا ي ة أ خ ر ى قيلت ولكنها ض ع ي ف ة ومعنى ض ع ي ف ة أي لا يؤخذ بها ل أ ن ا ل م س أ ل ة ليست فضائل أ ع م ا ل ولكنها معتقدات والمعتقدات لا يؤخذ بها في الحديث الضعيف الحديث الضعيف الذي ورد أ ن ا م ر مرأة واسمها س ل م ة كانت س ب ي ت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت ووقعت في سهم ع ا ئ ش ة أ ي خ ا د م ة س ب ي ة م م ل و ك ة ل ع ا ئ ش ة ف أ ع ت ق ت ه ا ع ا ئ ش ة وبقيت في خدمتها فكانت تحدث نساء النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه سقط القول وميوعته اي من أ ح ا د ي ث السواقط والعبيد في ذلك الزمن ونساء النبي يضحكن لقولها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وزجرها بهذه ا ل ع ب ا ر ة والخبر كله ضعيف اضطررت أ ن أ و ر د ه لغسله من أ ذ ه ا ن المسلمين يعني نقوله ولا نعتقده الخبر أ ص ل ه ضعيف أ م ا هكذا روايته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال و إ ل ي ك نصه موضوع الحواب الكلام الذي نسبوه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا ان عائشه ذكرته عند وصولها إ ل ى ذلك الماء ليس له موضع و في دواوين ا ل س ن ة ا ل م ع ت ب ر ة أ ي حتى في كتب ا ل س ن ة ليس الصحاح ليس له اصل وقد ر أ ي ن ا خبره عند الطبري الجزء خ م س ة م ا ئ ة وسبعين ف ر أ ي ن ا ه يرويه عن إ س م ا ع ي ل بن موسى الفزاري وهو رجل قال فيه ابن عدي أ ن ك ر و ا منه الغلو في التشيع هنالك غلو في التشيع انبه إ ل ي ه ا حتى لا يفهم الفهم السلبي أ ي ض ا فنحن لا نقول عن التشيع غلو بل في ا ت ش ي ع غلو هل وضحت أ ي ليس التشيع كله غلو ولكن في ا ل ش ي ع ة مغالين إ ذ ن هنالك غلو في التشيع وليس التشيع كله غلو هل وضحت أ م س ن س أ ل عنها يوما أ ن ت قلت الشيعه غالين م غ ا ل ي ن في التشيع غلو وليس التشيع غلو قاله غ ل ا ت التشيع ويرويه هذا الشيعي المغالي عن علي بن عابس ا ل أ ز ر ق قال عنه النسائي ضعيف الحديث وهو يرويه عن أ ب ي ا ل خ ط ا ب الهجري قال الحافظ ا بن حجر في تقريب التهذيب رجل مجهول أي متروك اي ل ح د ث وهذا الهجري ا ل متروك ج ه يرويه عنه الدهبي و صفوان ل الأحممي قال عنه الحافظ ل قبيصة في ميزان عن ع ابن ا ا ا أيضا هذا ل مجهول هو خ ب ا ل ح ا مجاهيل في مجاهيل ا م في في ن ي ر ل الحديث ي ق ومع ذلك لم يروى عن ع ا ئ ش ة و إ ن م ا روي عن التي ستسمعون خبرها وسيقول قائل لم لم تتعرض له في حديثك عن أ ب ي بكر وقتال المرتدين ل أ ن ا ل ر و ا ي ة أ ص ل ه ا ض ع ي ف ة لذلك لم نتعرض ه ا وقد بني على أ ع ر ا ب ي زعموا انهم لقوه في طريق、الصحراء. هذه الرواية نسبوها ومعه الصحراء معه جمل أ ع ج ب ه م ف أ ر ا د و ا أ ن يكون هذا الجمل المميز جمل ع ا ئ ش ة فاشتروه منه وركبته ع ا ئ ش ة إ ذ ا خرجت من م ك ة إ ل ى موضع الصحراء مشي على رجلها حتى لابو لها جمل حلو اعجبهم ناس خارجين في م ع ر ك ة فاضين ا ش ت ر و ج م ا ن معهم حتى وصلوا إ ل ى الحواب فسمع هذا ا ل أ ع ر ا ب ي وذاك الكلام وجمل أ د ب ومياه حواب فكان هو راو الحديث إ ذ ن الحديث عن اعرابي لم يذكر اسمه هل ر أ ي ت م م ت ا ن ة هذه ا ل ر و ا ي ة أ م ا ح ق ي ق ة الخبر الذي ذكر في الضعاف والذي لا ن أ خ ذ به أ ن هذه ا ل ر و ا ي ة عن ام زمن سلمى بانتمالك ا ل ف ز ا ر ي ة التي قادت المرتدين ما بين الظفر والحواب من ج ه ة اليمن فسماها المسلمون وهبت لعائشه فأعتقها فاعتقتها فقالت كلاما فيه تقصع وميوعه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا لها وقائلا ان فيكن من, في من تنبحها كلاب الحواب الخبر ضعيف من اصله ومروي في حق سلمى بنت مالك الفزاريه التي قادت المرتدين ت ت م ت ا ل ر و ا ي ة و أ ن ه عند قتال المرتدين عند قتال المرتدين قتال كانت هذه ا ل م ر أ ة س ل م ة تركب على جمل الادب ومعنى الجمل ا ل أ د ب الذي يكثر في وجه ا ل ش ع ب وكانت تقود المرتدين وعندما استبسلوا في الدفاع عنها وعن جملها قتل بين يدي جملها م ئ ة من المرتدين ثم قتلت ه ي فظهرت ن ب و ء ة النبي الخبر لا أ ص ل له في صحاح الحديث إ ذ ا كان عن س ل م ضعيف وليس له أ ص ل في كتب الحديث فما بالكم عن ع ا ئ ش ة ام المؤمنين إ ذ ن انتهت ق ض ي ة م ع ر ك ة الجمل ليس فيها جمل ادب ولا نبحت كلاب الحواب وبعد أ ن فرغ أ م ي ر المؤمنين علي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه من م ع ر ك ة الجمل هذه رجع إ ل ى ا ل ك و ف ة فاستقر بها ودخلت ا ل ب ص ر ة في طاعته ثم أ ر س ل إ ل ى م ع ا و ي ة يدعوه أ ن يدخل فيما دخل الناس فيه ولكن م ع ا و ي ة لم يدخل وكانت ا بأننا نريد القصاص من قتلة عثمان أولا ح ت قتلة ج نريد من و ح ج ة علي كرم الله وجهه أ ن بايعني وادخل في ط ا ع ة أ و ل ا أ م ك ن ك من دماء ق ت ل ة عثمان ثانيه والعلماء بلا ريب يرون أ ن الحق مع علي كرم الله وجهه و إ ن كان م ع ا و ي ة لم يغلطوه أ و يؤثموه ولكن الذي يقع فيه المسلمون ويلغون تلك ا ل م ع ر ك ة التي وقعت في موقع يقال له صفين على نهر الفرات عندما امتنع م ع ا و ي ة عن ا ل ب ي ع ة واستبسل أ و استفرد في حكمه في بلاد الشام ا ر ت أ ى علي أ م ي ر المؤمنين أ ن يدخله في ط ا ع ة ا ل ج م ا ع ة والمسلمين ب ا ل ق و ة إ ن لم يدخل هو بطيب خاطره وبالرضا فقاد جيشا وتوجه إ ل ى بلاد الشام حتى إ ذ ا سمع به م ع ا و ي ة يعلم أ ن ا ل أ م ر جد ولكن م ع ا و ي ة استشار أ ه ل الشام ولم يكن في الشام كثير من ا ل ص ح ا ب ة يوجد ولكن ليس كثير كلهم ممن دخلوا في ا ل إ س ل ا م بعد فتح بلاد الشام فليسوا ذوي ر أ ي و م ش و ر ة ولا سداد ر أ ي ف أ ش ا ر و ا عليه ب أ ن يخرج ويلقى عليا بجيش آ خ ر فخرج جيش من أ ه ل الشام على ر أ س ه م ع ا و ي ة ولما بلغ علي الخبر استرجع و ت ح و ق ا أ ي إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ما دام الرجل مستعد للقتال إ ذ ن لن يدخل في طاعتنا أ ب د ا فعسكر في موقع قرب صفين و أ خ ذ يرسل له الرسل ومكثوا على ا ل م ر ا س ل ة والمفاوضات شهرين وبعد الشهرين كان لا بد من القتال ف م ع ا و ي ة مصر على أ ن ه لا يبايع عليا ابدا ويرى أ ن ب ي ع ة علي لم تتم ل أ ن كثيرا من المسلمين لم ي ب ا ي ع وعلي يرى أ ن بيعته قد تمت ب أ ه ل الحل والعقد في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان للذين أثاروا القتال والفتنة من قبل يوم الاثر فما زالوا يوقدون ويخشى ومعاوية الكبير كل كله القتال الجمل الأثر فما نار الفتنة الفريقين الرجلين أخاه المناوشات للذين من بين من أن قبل علي يلقى بجيشه فبدأت واستمر هذا القتال لو تعلمون كم عاما كاملا عاما ا م ك ليس ا ل فيه م ع ر ك ة ف ا ص ل ة في كل يوم يتناوشون وفي يوم يهدؤون ف إ ذ ا هدؤوا دخل الفريقين في عسكر بعضهم بعضا و أ خ ذ من يخصه من القتلى من أ ق ا ر ب ه يدفنه لا ي ع د أ ح د على أ ح د قتال على مستوى فيه ا ل إ ي م ا ن وفيه ح ر م ة المسلمين ولكن كل يريد أ ن يحق الحق مجتهدا ب أ ن الحق معه والذي كان يقوي صف علي بن أ ب ي طالب أ ن عمار بن ياسر في جيشه والذي كان يزعزع صف م ع ا و ي ة أ ن ه سيقاتل عليا وعمارا معا فلا بد أ ن يقتل عمار يوما والنبي قال صلى الله عليه وسلم يوم بنائه مسجده في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وكان عمار ممن يعملون في بناء المسجد عمار بن ياسر بن الذي عذب و أ ب و ه و أ م ه في م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة فمات أ ب و ا ه تحت التعذيب وقال كلمه شفع فيها الله ف أ ن ز ل ق ر آ ن ا إ ل ا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن فقال النبي عمار مليء إ ي م الايمان ن من فرقه إ ى قدمه م ع ر م ل ء إ ي من فرقه إ ل ى قدمه مع أنه قال كلمة يسترضي بها أبا جهل تقدح في حق النبي أ و قال ك ل م ة كفر فذكر آ ل ه ت ه م هذا في م ك ة قبل الهجره ف ش د اذن ل ق ر فشهاده النبي في عمار أ ن ه مليء إ ي م ا ن فلما كانوا في بناء المسجد وكان النبي يعمل بنفسه وقد أ ت ي ن ا عليه بالتفصيل كان عمار ذو ق و ة وجسد و ا ل ص ح ا ب ة يحبونه ويداعبونه ل أ ن ه من فقال ي سبيبه في لبنتين لبنتين لبنة لبنة له فكانوا كتف ف مكة حملوا عمار ممازحة إذا وضعوا على رضي الله عنه أ ي ض ا ممازحا لرسول الله يا رسول الله إ ن أ ص ح ا ب ك يقتلونني يحملون ا ل ل ب ن ة اللبنه ويحملون علي اللبنتين ووجهه、يشرق. وكان عمار ذا لمه واللمه هو الشعر الطويل المسترخي على ا ل أ ك ت ا ف ف أ خ ذ ينفض الغبار عن شعره ويربد بيده على كتفه وهو يقول أ ي كالمراضي والمداعب ل ه لا يا عمار إ ن أ ص ح ا ب ي لا يقتلونك إ ن م انما تقتلك الفئة الباغية إ تقتلك ا ل ف ئ ة الباغيه ة نبوءة لرسول ل ل ا في ذلك اليوم وحار الصحابة بها وقع شجار أو قتال ينظر ذلك الصحابة وكلما قتال الناس وحار بها شجار وقع أو عمار في أ ي الفريقين وينظرون من س ي ق ت ل ه حتى تتحقق هذه ا ل ن ب و ء ة وتمضي ا ل أ ي ا م ولم يقتل عمار في معركه ة قط حتى كان ذ ا اليوم و قط د فعندما وقد لإدخالهم بلغ بلغ والبيعة الثمانين العمر علي علم الناس أن عمار مع علي وقد بلغ من العمر الثمانين على قتال أهل الشام لإدخالهم في الجماعة والبيعة كانوا قتال علي عمار معسكر عمار مع من من مصر فكان كانوا أن يتهيبون في في وهو خ ش ي ة أ ن يكونوا هم ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة ومعنى البغي هنا لا يتعجل الناس فيعلم اني اجرم بني أ م ي ة أ و أ ت ط ا و ل على معاويه ة نعم أنا ا و ل ل الذي أ ل ح ق بالراشدين في عمر بن عبد العزيز و أ ك ب ر لبني أ م ي ة تلك الفتوحات ا ل إ س ل ا م ي ة ولكن في المقابل لنا ماخذ على سيرتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا و ب ل خ ه م وترفهم وموالاه ا ل أ ق ر ب ي ن وجعلهم ا ل خ ل ا ف ة و ر ا ث ي ة إ ذ ن نحن لا نجرح في بني أ م ي ة في هذا الصدد الذي نحن فيه معنى البغاه فلقد ذكرها الله في ا ل ق ر آ ن الكريم فهل بعد حكم الله في الباغي نحتاج إ ل ى حكم اخر قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتنوا اذن الاصل قاعده الايمان للجميع وإن اقتتلوا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إ ل ى أ م ر الله إذن اذا فاءت لامر الله فقد زالت عنها ص ف ة البغي و إ ن بقيت يسمى اعتداء والبغي لا يخرج من س ل ا م ة الدين و ا ل ع ق ي د ة ب ا غ ي ة أ ي م ت ع د ي ة ظ ا ل م ة والظلم له أ ح ك ا م ه فكانت معركه صفين حكما بين الناس بوجود ع م ا ر ة فقط أ ي الفئتين هي ص ا ح ب ة الحق و أ ي الفئتين هي التي تبغي على ا ل أ خ ر ى ولما قال القتال وسئمه الناس أ ج م ع أ م ر ه علي بن أ ب ي طالب أ ن يلقاهم بجيشه كله ويتفرغ لشؤون المسلمين أ ن يمضي على مناوشتنا حولا كاملا فلا يدخل م ع ا و ي ة ولا ننصرف أ م ر يطول فجمع أ م ر ه ولقيهم في الذي يقال له يوم صفين وسميت ليلة صفين وعندما ذكر علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه حديث التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير اربعا وثلاثين اذا أ و ى إ ل ى فراشه وقال منذ علمنيهن رسول الله أ ن ا و ف ا ط م ة ما تركتهن أ ب د ا قال له ر ج ل ولا ل ي ل ة صفين يا أ م ي ر يا المؤمنين يعني و ك أ ن ك تتطاول وتكذب أ م ي ر المؤمنين وجه الوجه يقول لك ما تركتهن ل ي ل ة يقول له ولا ليله صفين قال ولا ليله صفين يا لكعه ل ي ل ة استمر بها القتال كان القتال يوم ج م ع ة فاستمر طوال اليوم و ل ي ل ة السبت وحتى أ ش ر ق ت الشمس يوم السبت الثاني وكان النصر فيها لعلي بن أ ب ي طالب وجماعته وسئم الشاميون القتال وعزموا او كادوا على الفرار ولكن كانت هنالك ح ي ل ة ح ي ل ة ل ع م ر بن العاص بعد أ ن بلغ م ع ا و ي ة و ع م ر عمر بن العاص مع م ع ا و ي ة ب أ ن عمار بن ياسر قد قتل كيف قتل ا ل أ م ر ليس مجهول كان عمار وهو في سن الثمانين انظروا كيف كانت الرجال وكيف أ ح و ا ل الرجال في زماننا رجل يبلغ من العمر ثمانين كان يقفز من تل إ ل ى تل ومن ص ه و ة جواد إ ل ى ص ه و ة جواد إ ذ ا عقر له جواد قفز إ ل ى غيره وهو ابن الثمانين وينادي ب أ ع ل ى صوته يخاطب م ع ا و ي ة يقول له يا بن أ ب ي سفيان لقد قاتلتكم يوم بدر على تنزيله ي أي الكريم واليوم ل القرآن أقاتلكم على ه عن و ت يعني كفرتم بتنزل ا ل ق ر آ ن فقاتلناكم يوم بدر ثم دخلتم في دين الله واليوم أ ق ا ت ل ك م على ت أ و ي ل ه أ ن ت تقول ب أ ن أ خ ذ دم عثمان أ و ل ى من البيعه وهذا ت أ و ي ل قاتلتكم يوم بدر على تنزيله واليوم أ ق ا ت ل ك م على ت أ و ي ل ه فما دام عمار يصرخ في الناس ويقفز ويقاتل قتال الشباب قال م ع ا و ي ة ل ع م ر أ ل ا ترى هذا العبد وما يصنع في ا ل م ع ر ك ة فدبر له عمرو مكيده ب أ ن يقتله رجل غيله م ب ا ر ز ة لا أ ح د يبرز لعمار ف أ ح ا ط به رجال من أ ه ل الشام وقتلوه من ظهره ابن الخلف من غيله فلما قتل وعلى الخلف فقتل عمار غيله فلما قتل عمار وعلى أيدي أهل الشام ازداد الحماس في ج م ا ع ة علي بن ابي طالب موقنين ب أ ن ن ا على الحق و أ ن ا ل ف ئ ة التي قتلت عمار هي ا ل ب ا غ ي ة فلماذا نسكت على البغي فزادت ا ل م ع ر ك ة حماسا فقال م ع ا و ي ة ل ع م ر لا أ ب لك يا ع م ر لقد كنا و إ ي ا ه م سواء أ م ا بقتلك عمار ولم يقتله عمرو دير باب مش ع م ر ب العاص قاتل عمار ولكن ب إ ع ا ذ قال بقتلك عمار يعني ا ل خ ط ة التي دبرتها لقتل عمار أ ع ط ت ه م يقينا أ ن ه م على الحق و أ ن ا نحن البغاه فقال له وهذه لا عليك منها فجمع جند أ ه ل الشام وقال لهم لقد بلغني أ ن ه تسرب إ ل ي ك م الوهن والشك ب أ ن رجالا منا قد قتلوا عمار و أ ن الحديث صحيح لا ينكره أ ح د ل أ ن في جيش الشام ص ح ا ب ة ممن س م ع ا ل ن ب ي يقول عمار إ ن م ا تقتلك ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة قال والحديث لا نشك فيه إ ن م ا تقتله ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة قالوا نعم وما معنى ذلك عندك وما تاويله قال نعم إ ن م ا قتلته ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة لسنا نحن الذين قتلناه ق ل ي خ لقد قتله فلان وفلان من جنودنا قال نعم ولكن من الذي أ خ ر ج ه من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة و أ ت ى به إ ل ى العراق ثم إ ل ى صفين إ ن م ا قتله الذي أ خ ر ج ه إ ل ى ا ل م ع ر ك ة فلما قال ع م ر هذا وقف له رجل شامي لم يذكر في ا ل ص ح ا ب ة فقال له ولكن الله يؤتي الحكمه من يشاء فليس ش أ ن ا ان تكون ا ل ح ك م ة عند صحابي كانت عند رجل شامي فوقف رجل شامي لم تذكر له ص ح ب ة دخل في ا ل إ س ل ا م بعد رسول الله أ ي ا م الفتوح وقال يا ابن العاص أ ن ت تقول ب أ ن عليا هو قاتل عمار ل أ ن ه أ خ ر ج ه إ ل ى ا ل م ع ر ك ة قال أ ج ل قال إ ذ ن و ل ك أ ن ك تقول ب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل عمه ح م ز ة يوم أ خ ر ج ه إ ل ى أ ح د ف أ س ق ط في يد ع م ر إ ذ ا كان علي هو قاتل عمار أ خ ر ج ه معه في ا ل م ع ر ك ة إ ل ى صفين إ ذ ن فرسول الله قاتل عمه ح م ز ة يوم أ خ ر ج ه إ ل ى احد فسكت القوم و أ س ق ط في يد ع م ر فانسلخ من الجيش ثلثه وانضموا الى علي بن أ ب ي طالب موقنين ب أ ن ف ئ ة الشام هي ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة وعليها دارت ا ل م ع ر ك ة طوال ذلك اليوم و ط ي ل ة الليل حتى أ ش ر ق شمس يوم السبت وكان النصر مع علي ورجاله وكاد أ ه ل الشام أ ن ينهزموا فتدارك الموقف م ر ة ث ا ل ث ة ب ح ي ل ة أ خ ر ى عمرو بن العاص ف أ م ر رجالا أ ن يرفعوا مصاحف على رؤوس الرماح ومناد بصوت جهوري ينادي يا علي بن أ ب ي طالب كتاب الله بيننا وبينك ولما ولكن انقسموا الرجال النداء قال لهم علي لا تلتفت لها فإنها حيلة ولكن الرجال سمع فإنها فمنهم من يقول كيف يضعون كتاب الله بيننا وبينهم ثم نقاتلهم فلنسمع منهم ماذا يريدون ورجال يقول كادت ا ل م ع ر ك ة أ ن تنتهي ف أ ج ه ز و ا عليهم وانتهى ا ل أ م ر إ ل ى التحكيم أ م ا التحكيم فيطول شرحه وسنتناوله في خ ط ب ة أ خ ر ى أ د ى التحكيم هذا إ ل ى أ م و ر ج د ة سنتناولها فانتهت م ع ر ك ة صفين بلا انفصار ولا انهزام بين الجيشين ولكن قتل فيها عمار بن ياسر فعلم أ ي الفئتين أ ق ر ب إ ل ى الحق و أ ي ت ه م ا الباغيه و إ ل ى ت ت م ة حديثنا ادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة الحمد لله المنعوت بصفات التنزيه والكمال و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الكريم المفضال و أ ش ه د أ ن سيدنا محمدا سمي الخصال عباد الله اتقوا الله ف إ ن ك م عليه تعرضون و أ خ ل ص و ا له ا ل أ ع م ا ل ف إ ن ك م عليها محاسبون واعلموا ان الله تعالى قد صلى على نبيه في كتابه المكنون حيث قال وهو اصدق القائلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل عليه وعلى اله وارض عن الاربعه الخلفاء الساده الحنفاء المميزين بعده ب ا ل ر ع ا ي ة والولايه و ا ل ا ص ط ف ا سادتنا وموالينا و أ ئ م ت ن ا أ ب و بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذ النورين وعلي المرتضى وارض اللهم عن سائر أ ص ح ا ب رسول الله الكرام ا ل ب ر ر ة وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس ح م ز ة والعباس وارض اللهم عن ا ل ص ب ط ي ن الشهيدين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة أهل سيدي في وريحانتي نبي هذه ا ل أ م ة ا ل إ م ا م أ ب ي محمد الحسن و ا ل إ م ا م أ ب ي عبد الله الحسين وارض اللهم عن أ م ه م ا ف ا ط م ة الزهراء وعن جدتهما خ د ي ج ة الكبرى وعن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين وعن ب ق ي ة أ ز و ا ج رسول الله أ ج م ع ي ن على ا ل ق ر ا ب ة و ا ل ص ح ا ب ة والتابعين وتابعيهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت اللهم اعز المسلمين اللهم ع ل ي وانصر ك ل م ة الحق والدين اللهم رد المسلمين إ ل ي ك ردا جميلا قريبا ب ر ح م ة منك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اصلح الرعاه و ا ل ر ع ي ة واجمع شمل هذه ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة اللهم وفق حكام المسلمين جميعا للعمل بالكتاب و ا ل س ن ة وعلى ر أ س ه م حاكم بلادنا عبدك وابن عبدك ح س ي ن بن طلال أ ل ه اللهم الحق حقا وارزق اتباعه و أ ر ه الباطل باطلا وارزق اجتنابه و أ ب ط ن ه ب ط ا ن ة ص ا ل ح ة يا رب العالمين عباد الله إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي ا ل ق ر ب ة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم و ا س أ ل و ه من فضله يعطيكم وأقم الصلاة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 عباد الله مازلنا نسير في تلك الخطب ا ل ث ق ي ل ة ا ل م ر ي ر ة ا ل م ف س ح ة عن أ ح و ا ل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ا م الراشدين ولعمري ا هذه العباره التي لم يسبق لي أ ن أ س ت ه ل بها حديثي هي جواب على تساؤل من بعض إ خ و ا ن ن ا لماذا أ ص ب ح ت الخطب ليست ح م ا س ي ة كما كنا نشهدها أ ي ا م ا ل س ي ر ة لا أ د ر ي بما أ ج ي ب ك أ ي حماس تطلبه من خطيب هو يحدثك عن و ق ع ة الجمل في جانب أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب ا بن عم رسول الله وفي جانب ط ل ح ة وزبير ا ل و أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة أ ي حماس تريده و إ ل ه ا ب مشاعر مع أ ح د الصفين أ ي حماس تريده و أ ي خ ط ب ة ر ن ا ن ة و أ ن ا أ ح د ث ك عن صفين يقتل بها من الف سبعين سبعين أ ل ف يضيعون في م ع ر ك ة و ا ح د ة كلهم يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله أ ي حماس لا أ د ر ي ب أ ي ه عقول نستقبل المواضيع هلا تعلم يا حضره السائل المحترم ب أ ن هذه الخطب ا ل أ خ ي ر ة أ ل ز م ت ن ي الفراشه اكثر من م ر ة و أ ح ض ر لي الطبيب إ ل ى البيت أ ك ث ر من م ر ة و أ ن ت تتكلم عن آ ل ا م ا م ة من لم يعنه أ م ر المسلمين فليس منه إ ن لم تسر ي آ ل ا م ه م فيك فتمرضك فلست مسلما أ ي حماس تريدون أ ن ا أ ك ل م ك عن فتح م ك ة أ م انا أ ك ل م ك عن فتح ا ل أ ن د ل س أ ك ل م ك عن م ص ي ب ة وفتنه عمياء كان القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكب ولكنه قدر الله يتم ولولا ض ر و ر ة إ ي ض ا ح هذه المواقف و أ ع ت ب ر ه ا من تمام ا ل س ي ر ة ما تطرقنا إ ل ي ه ا أ ب د ا ً ويكفيني فيها قول ذلك ا ل ق د و ة ا ل ح س ن ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ التابعين سعيد بن جبير حين أ ب ى الحجاج إ ل ا أ ن يناوره في م ن ا و ر ة خ س ي س ة ليوقعه في شراك أ ن يقيم عليك حد القتل ولكن من تراوغ يا حجاج ابن جبير الذي لا يقبل الحديث مرسلا إ ل ا من فيه ي قال و ل ق رسول الله ف أ ج م ع ت ا ل أ م ة أ ن مثل ابن جبير وابن المسيب لا يقال لهما من قال لك قال رسول الله لعظيم ث ق ة ا ل أ م ة بهما يقبلون الحديث منه و ك أ ن ه في درجه الصحابي ل أ ن ه ث ق ة إ ذ ا قال قال رسول الله ك أ ن ه سمعه من رسول الله ل أ ن ه لا يحتمل عليه الكذب أ ب د ا فلا يقبل الحديث مرسلا والمرسل من أ ق س ا م الضعيف إ ل ا عن ابن جبير وابن المسيب من ت ر ا و ه يا حجاج فحين لم يجد له منفذا يقضي به على ابن جبير كان آ خ ر سهم ق ذ ر في جعبته أ ن قال له ماذا تقول فيما وقع بين علي ومعاويه هذا آ خ ر سهم قذر في جعبتك فاسمع الجواب النقي الطاهر ما أ ج م ل ه قال أصلح الله الأمير اصلح ل ل الأمير ه أ الله ا ل أ م ي ر تلك دماء طهر الله منها أ ي د ي ن ا فلنطهر منها السنتنا أ ي جواب موفق من كبير في التابعين هذا تلك دماء طهر الله منها أ ي د ي ن ا أ ي أ ك ر م ن ا فلم نكن فيها كما أ ك ر م ث ل ة ثلة من ا ل ص ح ا ب ة اعتزلوا هذه ا ل ف ت ن ة والمواقف لا إ ن ك ا ر ا على حق علي ولكن خ ش ي ة أ ن يلوثوا ايديهم بدماء مسلمين كسعد بن أ ب ي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعدد من ا ل ص ح ا ب ة جلسوا في ا ل م د ي ن ة فقعدوا فلم يخرجوا في أ ي الصفين تلك دماء طهر الله منها أ ي د ي ن ا أ ي لم ن أ ث م بها فلنطهر منها السنتنا لولا ما يؤرقنا ويقلقنا من بعض أ ف ك ا ر م س م و م ة عند كتب كتاب التاريخ لما تعلمنا مثل هذه المواضيع لنغسل أ ذ ه ا ن المسلمين منها فتريد مني حماسا وخطبا رنانه وانظر إ ل ى ا ل ح ك م ة ا ل م س ت ف ا د ة إ ذ ا كنا باستعراضنا استعراضا لفتن المسلمين و آ ل ا م ه م لا تجد حماسا بل تجد ثقلا ومرضا فكيف إ ذ ا حلت ا ل ف ت ن ة نفسها بين المسلمين ا ل ف ت ن ة ن ا ئ م ة لعن الله من أ ي ق ظ ه ا بعد هذه ا ل م ق د م ة ل م و ا ص ل ة حديثنا حيث انتهى بنا في ذلك المكان المشؤوم من أ ر ض الصفين وقد برزت د ع و ة م ع ا و ي ة وجيشه برفع المصاحف إ ل ى التحكيم أ ر س ل رجال من فريق علي وهو ك ا ر ث قال لهم إ ن ه ا خ د ع ة قالوا يا امير المؤمنين يرفعون إ ل ي ن ا كتاب الله أ ل ا ن س أ ل ه م لماذا لعلهم يقولون ب أ ن ن ا نستسلم وهذا كتاب الله شاهد فلنرى حجتهم فحين أ ر س ل و ا إ ل ي ه م ماذا تريدون من تقديم المصاحف على رؤوس الرماح أ م ا م الجيش قال م ع ا و ي ة ندعوكم إ ل ى كتاب الله يحكم بيننا وبينكم من فاتحته إ ل ى خاتمته نختار رجلا نرضاه وتختارون رجلا ترضونه فيحكمان بيننا بكتاب الله فرجع الخبر إ ل ى علي فقال إ ن هي إ ل ا ح ي ل ة وكسب للوقت و إ ي ق ا ع بينكم للفتنه قالوا يا أ م ي ر المؤمنين يدعوننا إ ل ى تحكيم كتاب الله ولا نجيب وهذا كان ر أ ي عمرو م ا ر آ ه حل قال يا م ع ا و ي ة إ ن دعوناهم إ ل ى التحكيم فارتضوه وقع الخلاف في جيش علي فليس كلهم يرضى و إ ن أ ب و ه وقع الخلاف في جيش علي فليس كلهم ي أ ب ه وهذا ما كفى انقسم الناس بين مؤيد ورافض ولكن القابلين للتحكيم أ ك ث ر فعلى م ب د أ ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة والشوره التي يتغنى بها أ ه ل قرن العشرين قال لهم علي ف أ ن ا معا ل أ ك ث ر ولي بذلك حجه فيوم خرج نبينا صلى عليه ربنا إ ل ى احد خرج إ ل ى احد ك ا ر ه وهو لا يريد الخروج ولكن أ ص ح ا ب ه كان أ ك ث ر ه م يرون الخروج فخرج مع ا ل أ ك ث ر ي ن فقبل التحكيم فجاء علي وجاء م ع ا و ي ة وانظر إ ل ى ن ز ا ه ة هذا القتال لا تزال الاسياف تقطر دما ثم يجلس المتخاصمان ويمليان على كاتب ويحكمان كتاب الله بكل روح ط ي ب ة وانظر إ ل ى ا ل ن ب و ء ة التي تتبلور ا ل آ ن وتشرق من قبل عشرات السنين يوم صلح الحديبيه ي ت ن ب أ النبي ويخاطب و ا علي ا بشخصيه في م س أ ل ة ترى ا ل آ ن ترجمتها إلى و الى ق ع ي ج س ويجلس علي رضي الله عنه الله الله ل رضي وأرضاه وكرم الله وجهه إ جانبه ا م ع و ي ويجلس أ م ا م م عمر بن العاص وبعض التحكيم ه الشهود ليشهدوا ا العاص الكتاب وبعض بن كتاب ليس ي ق ض ي بالتحكيم من يكتب قال عمرو أ ن ا أ ك ت ب فقال له علي ومثل م ع ا و ي ة لا يتقدم على علي و إ ن كان يحاربك فهو يعرف من هو ويعرف من علي فكل المسلمين لا يمكن أ ن يعدلوا م ع ا و ي ة بعلي لا الذين يقاتلونه ولا الذين يناصرونه فتكلم علي رضي الله عنه وارضاه وقال اكتب يا عمرو بسم الله الرحمن الرحيم فكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال أ ك ت ب هذا ما تقاضى عليه أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب فامتنع ع م ر عن ا ل ك ت ا ب ة قال لو نعلم أ ن ك لنا أ م ي ر لما قاتلناك لو كنت أ م ي ر ن ا وبايعناك ما قاتلناك فلسنا الذي نخلع من بايعنا بل نكتب هذا ما تقاضى عليه علي بن أ ب ي طالب و م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان فسار أ ص ح ا ب علي وقالوا لقد بايعناه في أ ر ض الحل والحرم بين أ ه ل الحل والعقد من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر فلا نرضى أ ن يكتب علي دون أ م ي ر المؤمنين فقال علي بل اكتب هذا ما تقاضى عليه علي بن أ ب ي طالب ومعاويه بن أ ب ي سفيان ودارت الدنيا برؤوس أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبرز أ م ا م ه م مشهد يرونه ك أ ن ه ش ا ش ة التلفاز بل أ ك ث ر تحقيقا يوم صلح ا ل ح د ي ب ي ة وكان الكاتب بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش علي بن أ ب ي طالب قال هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو فقال سهيل لو نعلم أ ن ك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب مع سهيل بن عمرو ف أ ب ا علي وكان قد كتب أ ن يمحى رسول الله قال والله لا أ م ح ه ا اانا امح انك رسول الله فقال النبي وهو لا ي ق ر أ ولا يكتب أ ي ن ا ل ك ل م ة ف أ ش ا ر إ ل ي ه فيها ف أ خ ذ آ ل ة تمحو م ح ا ه ا بيده ثم قال يا علي والذي نفسي بيده لتعطينها من نفسك يوما و أ ن ت راض إ ذ ن النبي يبشر علي ب أ ن ك ستكون أ م ي ر ا للمؤمنين ولكنك ترضى أ ن تمحوها بيدك وبنفسك و أ ن ت راض حتى تجمع ك ل م ة المسلمين وهنا وأن معاوين يكون لرسول مشهد أجمله تشبيه الله الناس أن من بأن الحق وأن الباطل ما أجمله من تشبيه بأن يكون الفريق المقلد آخر فيعرف يتألق علي وعليه على فعلى والفريق المقلد لكفار قريش وسهيل هو عمرو بن العاص فكان عمرو بن العاص هو سهيل بن ع م ر ذلك اليوم وعلي بن أ ب ي طالب خ ل ي ف ة رسول الله في ذلك اليوم فأمر سفيان علي أبي أبي أننا أو بمحوها ما مع معاوية بن أبي سفيان وإليك نصه من مصدره علي عليه علي بعصبية بمعصبية وقال طالب وإليك لا اكتب بن بن حتى نتقول هذا نصه تقاضى تظن بحقد اعمى الذي حاربته في كثير من خطر فلقد قلت في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة ولم يرق قولي لبعض الناس فناقشوني فيه باب المسجد قلت نعم أ ن ا لا أ ك ل كبير م ح ب ة وود لبني أ م ي ه ولكني أ ح ت ر م ح ر م ة ا ل ص ح ب ة في م ع ا و ي ة رضي الله عنه ف إ ن ه صحابي ولا أ ن ك ر مآثر م ا ل أ واجل ي ي في ن ل الإسلامية ف ت ت و و ح ا أ شيخ ا ل أ م و ي ي ن الملحق بالراشدين عمر بن عبد العزيز فنحق الحق ونبطل الباطل إ ن شاء الله مع إ ق ر ا ر ن ا ب أ ن ف ئ ة م ع ا و ي ة هي ا ل ب ا غ ي ة ولا ننفي عنهم ص ف ة ا ل إ ي م ا ن واستدللنا ب ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة و إ ن طائفتان من المؤمنين ا ق ت ت ل و ا وفي الختام كان ا ل إ ص ل ا ح بينهما على يد الحسن ب ن عريب بطالب ب ن ب و ء ة أ خ ر ى إ ن ابني هذا س ي د لعل الله أ ن يصبح به بين ف ئ ت ي ن ع ظ ي م ت ي ن من المؤمنين فكان الصلح و ت ن ا ز ل ا ل حسن ل م ع ا و ي ة كما س ت أ ت ي ن ا به ا ل أ ح د ا ث ان ل ب ي يقول ف ئ ت ي ن ع ظ ي م ت ي ن من المؤمنين و ا ل ق ر آ ن يقول و إ ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف أ ص ل ح و ا بينهما ف إ ن بغت إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى و إ ن بغت فهي م ؤ م ن ة ف ق ا ت ل ا ل ت ي تبغي حتى تفرئ إ ل ى أ م ر الله فلم ينف عنهم ا ل إ ي م ا ن ف أ ب ى البعض إ ل ا أ ن يقول لباب المسجد نعم ولكنها ف ئ ة ب ا غ ي ة ضاله ضاله لا أ ن ا لا أ ق و ل ضاله اقول ما قلت على منبر في بيت في الحق ل ل ه واعتقد ما أنت شئت مع علي لا يختلف عليه عاقلا و ف ئ ة م ع ا و ي ة ب ا غ ي ة لا ينكره إ ل ا عديم ع ق ي د ة و ث ق ة ولكنا لا نخرج ط ا ئ ف ة م ع ا و ي ة عن د ا ئ ر ة ا ل إ ي م ا ن والله ليس بالميزان الراجح ميزان من لقي النبي و أ ص ح ا ب ه يوم ا ل ق ي ا م ة وهو حاقد على أ ص ح ا ب النبي إ ن ه م كلهم عدول فوق أ ن نقيمهم ولكني تناولت المواضيع ل أ غ س ل أ ذ ه ا ن بعض المسلمين من شوائب التاريخ ولست حكما على أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي أ ك ت ب يا ع م ر بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه أ م ي ر المؤمنين علي فقال عمرو لست لنا ب أ م ي ر ولو أ ن ا نعتقد أ ن ك أ م ي ر ما قاتلناك ف إ ن ا لم نبايعك ف أ ب ى أ ص ح ا ب علي إ ل ا كتابتها فمحاها علي بيده وبرزت ن ب و ء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعطينها من نفسك يوما و أ ن ت راض يا علي فقال علي أ ك ت ب هذا ما تقاضى عليه علي ا ب ن أ ب ي طالب و م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان قاضى علي على أ ه ل ا ل ك و ف ة ومن معهم وقاضى م ع ا و ي ة على أ ه ل الشام ومن معهم أ ن ا ننزل على حكم الله وكتابه و أ ن ل ا يجمع بيننا غيره و أ ن كتاب الله بيننا من فاتحته إ ل ى خاتمته نحيي ما أ ح ي ا ونميت ما أ م ا ت فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أ ي الحكمان أ ب و موسى ا ل أ ش ع عبد ر ي ا ل ل ه بن بن قيس وعمر الحكمان ع عملا العادلة الجامعة ا وما لم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة ا ص لم ل به وأخذ في غير من علي و م ع ا و ي ة ومن الجندين عهودا و م و ا ف ي ق أ ن ه م ا آ م ن ا ن على أ ن ف س ه م ا إ ن حكما بما لا الفريقين يرضي أحد الفريقين أو بما لا يرضي الفريقين وجعلوا لهذا التحكيم مكانا ً وزمانا ً أ م ا المكان فهي أ ذ ر ح التي بجانب معان حتى تكون ب ع ي د ة عن دمشق و ب ع ي د ة عن ا ل ك و ف ة موطن أ ح د الجيشين و أ م ا الزمان فتيمنا ب ا ل ب ر ك ة فتاريخ هذا الكتاب كان ل ث ل ا ث ة عشر بقين من صفر س ن ة سبع وثلاثين فقالوا يكون التحكيم في رمضان فاتفقوا على ذلك وشهد على الكتاب رجال من جيش علي ورجال من جيش م ع ا و ي ة وانفضت الطائفتان العظيمتان من هذا المكان المشؤوم ورجع م ع ا و ي ة إ ل ى الشام ورجع أ م ي ر المؤمنين إ ل ى ا ل ك و ف ة وقام الخلاف في جيش علي كما أ ر ا د ه أ و توقعه عمرو العاص بن ا ل ع ا علي؟ فكيف تحكم الرجال في دين الله فما زال يناقشهم حتى ردهم ثم انقسموا م ر ة أ خ ر ى ولا أ ر ي د أ ن أ ع ل ك م بهذه الانقسامات فسميت هذه ا ل ط ا ئ ف ة الخوارج ومضى الوقت وجاء وقت التحكيم ف أ ر س ل علي بن أ ب ي طالب عمر بن الع... ابا موسى ا ل أ ش ع ر ي و أ ر س ل م ع ا و ي ة عمرو بن العاص هذا معه عدد وهذا معه عدد عدد وطلبوا ان يشهد هذا التحكيم ص ح ا ب ة قعدوا عن الفريقين تخلفوا في ا ل م د ي ن ة لم يشهدوا الفتنه أبدا سعد بن أبي وقاص وعبد سعد وقاص ا ل ل بن ابدا ل و ع ب ل الله الزبير الرحمن الحارث والمغيرة هؤلاء على عليه ر بكر ح محايد الحكمان م هشام ما ن بن بن بن بن أبي وعبد فريق يشهد وعبد وجاء شعبة تقاض إلى هنا إلى الجميع أذرح بجانب معان فقام أ ب و موسى ل أ ق د م ي ت ه في ا ل إ س ل ا م وقدم سنه فتكلم قبل عمرو بن العاص فحمد الله و أ ث ن ى عليه وصلى على نبيه وذكر للناس فضل ا ل إ س ل ا م الذي أ ن ق ل الناس من ا ل ج ا ه ل ي ة وجعلهم إ خ و ا ن ا في دين الله ثم قال م عمر بن ا ع ع ا ص فثنى له ى ما ا ق ل أبو موسى ثم قال له ع م ر يا أ ب ا موسى إ ن للحديث أ و ل ا و آ خ ر ا وانا ان تنازعناه خطبا لم ندرك آ خ ر ه حتى ننسى اوله فلنجعل بيننا قرطاسا اذا ما اتفقنا على شيء دونناه ولا يكتب الكاتب إ ل ا اذا قلت له اكتب فاقررته او قلت له اكتب فاقررته يعني ان قلت للكاتب اكتب يتوقف فلا يكتب حتى اقول له نعم اكتب والى انا قلت له اكتب لا يكتب حتى تخره انت وتقول اكتب فجلس وجلس كاتب يكتب فقال أ ب و موسى اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه أ ب و موسى عبد الله بن قيس و ع م ر بن العاص تقاضيا على أ ن ه م ا يشهدان أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله أ ر س ل ه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فقال عمرو بن العاص اكتب ثم قال عمرو ا ك ت ب أ ي ض ا ونشهد أ ن أ ب ا بكر خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بكتاب الله و س ن ة رسوله حتى قبضه الله إ ل ي ه وقد أ د ى الحق الذي عليه قال أ ب و موسى اكتب من ينكر هذا في حق أ ب ي بكر فكتب فقال ع م ر م ر ة أ خ ر ى فقال أ ب و موسى وفي عمر مثل ذلك أ ي أ ك ت ب في عمر مثل ذلك فكتب فقال ع م ر بن العاص واكتب أ ن عثمان ولي هذا ا ل أ م ر بعد عمر على إ ج م ا ع من المسلمين وشورى من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا منهم و أ ن ه كان مؤمنا فقال أ ب و موسى يا ابن العاص ليس هذا مما قعدنا لكم فقال ع م ر لا بد والله يا أ ب ا موسى من أ ن يكون عثمان مؤمنا ً أ و كافرا ً فماذا تكتب قال بل كان مؤمنا ً قال فاكتب فكتب فقال عمرو يا أ ب ا موسى ظالما ً قتل عثمان أ و م ظ ل م ا ً قال أ ب و موسى اللهم اشهد أ ن ه قتل م ظ ل م ا ً قال اكتب فكتب فقال عمرو اليس قد جعل الله لولي المظلوم سلطانا ً يطلب بدمه قال أ ب و موسى اللهم نعم قال عمرو يا كاتب اكتب فكتب فقال ع م ر بن العاص بذلك كل هذا نقاش لم يكتب انتهت ا ل ك ت ا ب ة ب أ ن م ع ا و ي ة يطلب دم عثمان أ ي ن م ا كان أ و يعجز ف ي ع ذ ر ه الله وهذا نقاش لم يكتب بعد فقال أ ي ر ض ى عمر بن الخطاب ذلك قال إ ن حمله الناس على ذلك فعل يعني يلزم انت إ م ا م ه فقال له ع م ر ف إ ن أ ب ى أ و هل لك في سعد ابن أبي وقاص أبي فقال له ع م ر بن العاص لا نعرضها على عمر أ و ل ا فما زال ع م ر بن العاص يعدد رجالا و أ ب و موسى ي أ ب ى إ ل ا أ ن تعرض على ابن الخطاب أولا أي على عبد ل ى ع الله بن عمر بن الخطاب وانفض المجلس ولم يتفق على من تعرض إ ل ى ج ل س ة أ خ ر ى فكان في المجلس لا الصلح عيون ممن لا يريدون أن يتم أن الذين عرفنا ب أ ن ه م ا ل س ب ا ئ ي ة فطار كل رجل بشره يخبر الفريقين ب أ ن الحكمان قد خلعاكما وجاءت روايات التاريخ التي علقت في أ ذ ه ا ن الكثيرين منا وليس لها أ س اساس من ل الذي ص ح ة ت س من ع و ه مني الصحه آ ن من ليس له ل أساس ا ة ولم على النبي يقع أبدا افتراء على أصحاب أ ب افتراء ن وقف أبو موسى بخدعة من عمر بعد أ ن اتفقا على خلع الصاحبين فقال أ ب و موسى بعد أن حمد أن اليس ل ل ه وأثنى ع ه هذا إني صاحبي خاتمي أخلع أخلع أ ل كما هذا الذي في التاريخ وكل المسلمين يعرفه او اكثرهم ويروونه في المجالس قال ثم قام ع م ر بن العاص ليقول نفس ا ل م ق ا ل ة و إ ذ ا به يكذب فيقول لقد سمعتم ما قال أ ب و موسى ولقد خلع صاحبه كما خلع خاتمه من اصبعي واني احمد الله اليكم واصلي على نبيي ثم اقول لكم اني اثبت صاحبي كما اثبت خاتمي هذا في اصبعي هذه بتصير بين نواب واعيان في قرن العشرين بتصير بين ج م ا ع ة ب ي ج ت م ع و مؤتمر قمه ما بتصير بين اصحاب النبي هاي بتصير بين زعران ما بالصبر بين أ ص ح ا ب النبي هذا كلام لا يقبله ا ل ص ب ي ة أ ع ل ى م ر أ ة من أ ص ح ا ب النبي وهما صاحبان تكون هذه ا ل خ د ع ة ثم تشتعل الحرب من جديد لا إ ن ه ا خ د ع ة و ا ض ح ة م ع ا و ي ة لا يقبل به اما حين كتب ما كتب ولم يتفق على من يولوه ثم سار الخبر من السبئيين جلسوا م ر ة أ خ ر ى و ل م يتفقوا على من يولوا فقال عمرو بن العاص إ ذ ن انتهى اجتماعنا ولم نتفق فليرجع كل واحد إ ل ى صاحبه ف ا س ت ح ي أ ب و موسى أ ن يرجع إ ل ى علي ولم ينجز شيئا ولكن عمرو بن العاص لم و ل م يستحي لانه أ أنجز ن ه ل أشتمه يستحي لم م وهو صحابي معاوية ولم يستحي ل أ ن أ ن ج ز كل ما كان يرجوه م ع ا و ي ة هو أ ن يقر له ب أ ن ه ولي دم عثمان وها هو قد أ ق ر فرجع ابن ا ل ع ا ص إ ل ى م ع ا و ي ة بما يشتهي أ ن ه ولي دم عثمان ليس فيها خلع ولا توليد ولهذا الموقف ارتضى م ع ا و ي ة أ ن يبقى مصرا ب ا ل م ط ا ل ب ة بدم عثمان ورفض علي ك ل ي ة هذا التحكيم ل أ ن ه لم يحقق م ج ت م ع من أ ج ل ه و ب د أ الخلاف من جديد في فريق سيدنا علي بن أ ب ي طالب وتجددت م و ج ة الخوارج وما أ د ر ا ك ما الخوارج يشيب من ذكر أ ح ا د ي ث ه م الوليد ليس الوليد رجلا ً الصبي الوليد يعني الطفل الصغير يشيب إ ذ ا حدثتك عن مواقف الخوارج والوقت لا يتسع و إ خ و ا ن ك م ي ت أ ذ و ن من حر الشمس خارج المسجد فعن الخروج والخوارج ومن يقلد م ب د أ الخوارج إ ل ى أ ي ا م ن ا حديثنا في جمعتنا ا ل ق ا د م ة فلا يجوز الخروج على الامام لقد خرجوا على علي لا يجوز الخروج على الإمام لا يجوز الخروج على ا ل إ م ا م و إ ن عطل بعض أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة لا يجوز الخروج على الإمام ولو ظلم الرعية يجوز كل هذا أ ح ا د ي ث قالها النبي تمنع الخروج على ا ل إ م ا م و أ ن ي ص ب ر عليه و أ ن يحتكموا فيه إ ل ى الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يجوز الخروج عليه ما دام يقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ويقيم ا ل ص ل ا ة وساتي لك ب ا ل أ ح ا د ي ث بنصها ص ف ح ة ورقما في جمعتنا ا ل ق ا د م ة إ ذ ا كان هذا كله يفيد أ ن ه لا يجوز الخروج على ا ل إ م ا م و إ ن كانت صفاته التي ذكرت فما ر أ ي ك بالخروج على علي بن أ ب ي طالب فلما ر أ ى علي الخروج عليه ر أ ى قتال الخوارج أ و ل ى من قتال م ع ا و ي ة ب الشام ولقد فعلوا افاعيلا إ ل ي ك و ا ح د ة منها لنربط الحديث بحديثنا ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة مرت ج م ا ع ة منهم بالطريق فالتقوا بعبد الله بن خباب بن ارت ل أ بن صحابي ومعه زوجته وهي حامل قد قاربت أ و أ ش ر ف ت على ا ل و ل ا د ة لا تستطيع الحراك ويحمل في عنقه خ ر ي ط ة فيها مصحف أ و أ و ر ا ق مصحف ن م خطها بيده لم يكن المصحف بالأسواق متنوعة يكن يباع ويشترى بطبعات العبد ينقل بيده ما يستطيع أ ن ينقل ليكون مصحفا له ي ق ر أ فيه فقالوا له يا ابن خباب إ ن الذي في عنقك ي أ م ر ن ا بقتلك أ ي ا ل ق ر آ ن ي أ م ر ن ا أ ن نقتلك قال إ ن كان كتاب الله ي أ م ر ك م بذلك فافعله اني أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله فبينما هم يحدثوه سقطت ر ط ب ة من على ن خ ل ة حبه رطب الرطب إ ذ ا نجض يسقط لوحده سقطت ح ب ة رطب ف أ خ ذ ه ا رجل ل ي أ ك ل ه ا فصاح فيه صاحبه من الخوارج كيف ت أ ك ل ه ا ولم ت س ت أ ذ ن صاحبها فلفظها وقال استغفر الله سبعين م ر ة قال عبد الله الحمد لله ليس علي منكم شيء أ خ ا ف ه أ و أ ك ر ه ه ما دام هذا ورعكم فقالوا له فما تقول في أ ب ي بكر قال خيرا قالوا فماذا تقول في عمر قال خيرا يعني ذكر خيرا أ خ ت ص ر ه لكم قالوا فماذا تقول في عثمان فقال خيرا قالوا ماذا تقول في علي قال خيرا قالوا إ ن ك تتبع الرجال ولا تتبع الهدى لقد حق ذبحك فقربوه إ ل ى شاطئ النهر و أ ض ج ع و ه كما يضجع الخروف وذبحوه أ م ا م زوجته ثم التفتوا اليها فخشيت الاعتداء إ ن من يذبح مسلما لا يتورع عما هو أ ق ل وهو الزنا فقالت اتقوا الله ف إ ن ي ح ب ل ا فبقروا بطنها و أ خ ر ج و ا الجنين فلما بلغت هذه ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى علي بن أ ب ي طالب أ ص ر أ ن يطهر ا ل أ ر ض من الخوارج أ و ل ا ثم يتفرغ الى أ م ر م ع ا و ي ة والشام ف إ ل ى تتمه الحديث ولماذا عاد القتال وكيف طهر الله و أ ر ا ح علي بن أ ب ي طالب من الخوارج و أ ش ي ا ع ه م إ ل ى حديث في جمعتنا ا ل ق ا د م ة أ د ع و ه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة